القمر. هذه محاضرة التي الضياء قد كشر الشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر أو جن ليل كالقمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفرس صلاة ثم تسلم أما بعد أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق والسبان أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي استغفره وأستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى عن ماذا نتكلم وعن من نتكلم وعن أي مواقف في حياة المصطفى روحي له الفدى عليه الصلاة والسلام عن صبره قبل البعثة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 أحب أحدا لما رجع إلى أمه واعتاذ عليها وأحث بحنانها ثم فجأة يفقدها فأي تخصية وأي ألم صبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعمة أبطاله كل ما تعودت عيناه على أحد فقد ثم تموت تلك الأم ثم فجأة يرعاه ذاك الجد ثم يحب هذا الجد ثم يموت قل تقطعه لكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره ويسر أنبه ورفع ذكره ثم بعدها نتكلم عن صدره عليه الصلاة والسلام على بداية الدعوة وعلى أذى قريش أم نتكلم عن صبره على أصحابه وهذا يجذبه والآخر يتكلم عليه والرابع يأتي يقول ما عدله أم على هذا المشركين عليه وهم يقودون لهذا الساحر جاء الكاهن إن كاز ليظلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها أم على أبو لهف الذي يطارد النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان كاذب ويرجمه أم صبره في الطائف عن ماذا نتكلم أحبة الفضلاء نحن لم نأتي هنا لنشرد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الكل قد قرأ والكل, والكل قد علم من السيرة ما القضية لماذا أتيت أنا وأنت والله ما أتينا نسوة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عادت الصبر لكن السؤال ما الذي أريده أنا وأنت من سيرة عليه الصلاة والسلام التي لو سميناها كلها سيرة الصبر لست هذا هذا لس الصبر في البعثة بعد البعثة قبل في بيته على الناس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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله الخطف كان للنبي عليه الصلاة والسلام في تصديره وتثبيته على الدعوة يقول الله سبحانه وتعالى تصدير كما صبروا العزم من الرسل أمره أن يصبر كما تظر من كان قبله ثم أمرني وإياك, وإياك وخيتي أن نأخذ من هذه الشيرة العطرة وتكون لنا أسرة حسنة حتى نلقى ربنا جل في علاه من هم أذو من الرسل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذهم قدوة فبهداها مختلف تتكلم عن إبراهيم عليه السلام ستلاحظ أن هناك أمر جمع بينهم كلهم أنهم كلهم صبروا ليس هذا صحت بل هناك رسالة للجميع للمتكلم قبل السامع أنك إذا أمرت بأمر من الله سبحانه وتعالى أو جاءك الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن سيد البشر وأمرت بتكاليف معينة فلا تعد عيناك عن هذه التكاليف إلى أشياء ما كلفت بها أعمل أن تقوم بما كلفت به لا ينكلف الله نفسا إلا وسعنا تجد أن الشيطان لهم داخل علينا حيث أنه يقطع آماننا في الصبر ويثبتنا أنه يأتينا قبل أن نستكمل وسعنا ثم يثبتك يقول لك مثلا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 أن أراقب الناس يقرؤون وما يقرؤون أنا أأخذ راتب على على كتابتي فسأكتب كتابتي فقط أنا أثم عليها راتب وأنا أقول أخي الغالي لو جئت عند مدرس المدرسة وقلت يا أخي أنت تعبت نفسك تحضير وشرح وتدريس لكن من قال لك من قال لك أفضل أن الطلاب هذا ينجحون أو أنهم فاهمين الدرس يقول لك يا أخي أنا أتقاض راتب على مجرد إعطاء الدرس والتحضير أنا ما أتقاضرات بي إذا أنجح أو لنقص راتبي صح؟ لماذا نفهم هذه الأمور في أعمال الدنيا وما نفهمها في أمور الآخرة لأجل هذا ستلاحظ في أذر عزم من الرسل جميعا والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم أنهم فعلوا ما قمروا به يوم استنفذوا كل الطاقات اللي عندهم بلغهم الله عز وجل ما لا يستطيعهم فعلوا هم بسهم والذي يستطيعون عليه يستطيعون ثم بلغهم مثال من أول عزم من رسل نوح عليه السلام تسعمية وخمسين سنة هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر ويصبر كما صلّى تسعمية وخمسين داعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما انظر استنفاد الطاقات اللي عنده كل ما يستطيع قال دعوت قومي ليلا ونهارا في عندنا أوقات غير ليلا ونهار ما فيه يا ليل نهار في تسعمائة وخمتين سنة نعم هذه فترة الدعوة فقط فلم يجهم دعاء إلا في دار وإني كلما دعوتهم يقول أني ما زلت أكرر لأني ما زلت مطالب أن أدعوهم لا أملك قلوبهم أنا أنا لا أملك هداية إعانة والتوفيق أنا أملك هداية الدلالة والإرشاد وأمرت بها ما أمرت بالتوفيق ولا أمرت أن أقلب أقلب قلوب الناس أفعل أنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين فدعهم من الناس كل ما دع كل وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم أصبعين تكفي أن تسد الأذان جعلوا أصابعهم كل شوفوا الإعراض هذا ما رض ما طلبت أنا بإني أزيل يده عن أذن جعلوا أطابعهم في آذانهم يشير لهم ويشير استغشوا ثيابهم وأصر واتكفروا استكبارا ثم يأتي إلى هناك ويعلم لهم في مقام كما هذا الجمع المبارك ثم في هناك يحتاج أن يسر لهم ويمسك فلان يتكلم معهم مع هذا كله وما معه إلا إلا قليل هل هذه النتيجة التي توصل لها نوح عليه السلام القليل اللي آمن معه أكثر روايات 75 أو 70 رجل هل انقص في قدر نوح عليه السلام؟ هل انقص من مكانهم منزلته؟ كان من أول من الرسل لكن هذه النتائج ما تكفي أن يكون من أول عزم الرسل فننزل مقامه؟ لا، لأن فعل ما هو ما ما, ما به أصلاً، وأن فعل مطلوب منك والله ما تضط شبابنا ونسائنا في الدعوة الله سبحانه وتعالى جرى خلاص يا أخي الناس كلها ما عدت ثم تسمع لا ليس عليك يقول الله سبحانه وتعالى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 ومرتبه فأنا جاءت أحاول والله سبحانه وتعالى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن صبر إبراهيم عليه السلام بدأ من بيته من أقرب الناس أبوه ويقول لئن لم تنسهي لأرجمنك أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنسهي لأرجمنك وهجرني مليا أطلع بر البيت ما ينتق من قال ما دامت تطردني رد عليه لا لأن الله عدبهم قال وإن جاهدك لتشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما في قضية الشرك لكن انتبه ترفع صوتك عليه هذا وهو يجاهدك في الشرك ما هو يقول ودني ولا يكرر عليك الكلمة كل مرة قال فأستغفر لك ربي إنه كان بي حسيا خرج من البيت خلاص التجربة الأولى ما نفعت ما عد ندعوه لله عز وجل لا ذهب لكم واتلوا عليهم نبى إبراهيم إذ قال لأبي وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما سبحان الله قرآن يحرك مشاهدك يقول انظر لنفسك يخرج وينزل ويصعب أعطاك يا من أولادك أمامك يتنفسون من تذكر إذا رأيت أنفاسهم يقول هؤلاء ينظرون لأصنام ما أعطتهم أنفاس ولا حركت أقدامهم ولا أنبضت قلوبهم ومع ذلك يعتزون أنهم يعبدون أصناما ويتكئرون ويعدون يقولون نعبد أصناما ليس هذا فقط بل حتى نعتكف عندها فنظل لا عاكفين ما علقهم شيء صابرين عليها.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 قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إنهم عدون لي إلا رب العالمين ماذا فعل لك الله سبحانه وتعالى الذي خلقني لتر في الدم تجري في دمائي ودمائك الآن لو أراد الله أن يعرفني وإياك قدرها لفعل لن أتكلم عن ثلاثة من الدم سأتكلم عن مليليتر مكعب يعني أربع قطرات لن أتكلم عن اليوريا والكريات, والكريات البيضاء سأتكلم عن الكريات الحمراء فقط في كل أربع قطرات خمسة مليون كرة حمراء لن أتكلم عن خمسة مليون لو تدفع على كل واحدة ريال تدفع مع كل نبضة قلب خمسة مليون على أربع قطرات من الدم علشان الكريات الحمراء الذي خلقني داخل كل كرة حمراء واحدة ميتين وسبعين مليون جزيء مقلبين كان يموتون أولادك كلهم ما تسدد ولا ثانية ميتين وسبعين مليون في الكرة الوحدة مع كل جزيء مقلبين وأنسف نفس الآن يتعلق أربع ذرات أكسجين بكل جزيء مقلوبين الله سبحانه وتعالى الذي أمرها ليس لي ولكن الأمر شيء. في الكرة الحمر الوحدة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ذرة أكسجين يضخها قلبك إلى عينك فتراني الآن يضخها قلبي إلى لساني فأتكلم الآن فيقول إبراهيم الذي خلقني فهو يهدي شوف. التافع اللي عندهم للصبر أن ضبي يستاهل سبحانه وتعالى خلقني فهو يهدي وهو الذي يطعمني ما أكلت ولا شربت في حياتي إلا بفضله سبحانه وتعالى وهو وإذا مرضت فهو يشفيني وهو الذي يميتني ثم يؤين فهذا الصبر عند إبراهيم عليه السلام أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر في هذا الصبر بعدها بعد ما تستنفذ الطاقات اللي عندك الله سبحانه وتعالى كان إبراهيم عليه السلام انظروا الدروس اللي أرسلها الله سبحانه وتعالى عليه السلام إبراهيم عليه السلام كان معرض أن أن يحرق في نار جهنم في نار جهنم لا في نار الدنيا يحرق قال اقتلوه أو حرقوه وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ما الذي حصل فانجاف الله من النار ليه يقدر هو لا ما يقدر لكن هو فعل ما كلف به فكفاه الله عز وجل ما لم يكلف به أنا ما يستطيع أطفل النار فإبراهيم عليه السلام عاش الكل يتوقع أن عاش طريدا شريدا ما عنده لا والله بل كان عزيزا وكريما وعند من الذرية وجاء بعجل حنيس وجاء بعجل سمين هذه الآيات في القرآن لما يتعرض إبراهيم عليه السلام للعزم من الرسل لكل هذه المصائب أن قوم الدولة كلها تحكم وما كان جواب قومه إلا عن قالوا اقتلوه أو حرقوه في خيار ثالث لا الله يقول نعم هناك أمر ثالث فأنجاه الله من النار النبي عليه السلام يستقبل الرسائل أن رغم المخاطر ورغم أن الأمر كله لله إذا أراد الله أن ينجيه أن ينجى فصال إبراهيم كريم وأنزه أبناء ورفع الله ذكره وأعلى منزلته يوم فعل ما عليه هذا من جانب الآن إبراهيم عليه السلام الأعجب من هذا وقفة لطيفة جدا لي ولك أخي الغالي وأبتي الغالية قوض الله سبحانه وتعالى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 كل الملايين أصلا لك صح؟ صح ولا تقول أصلا كل الملايين لك أنا ما شيء. والله لو كان عندي وعندك قلب لكان في وقت المصيبة أن نقول فقدت كلاك أقول لك وقلبك من حركه تقول لله عز وجل الله اللي حركه يقدر يأخذه نعم يأخذ الأربع صنمات اللي تنبض 115 ألف منطبض اليوم ويجعل بدل ما هي مصيبة مصيبتين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 للأسف، أني بما حضرت من ضعف فضولي في المجالس الدعوية، حتى أمة المساجد حينما يقرأ الآية يركع هنا، ما يكمل الآية اللي بعدها. إيش الآية اللي بعدها؟ إن الصف والمروة من شعر لها علاقة باللي قبلها؟ لها علاقة؟ سأختصر الإجابة. والله الذي نائ إلى هذا. لو بحثت في كتاب الله من الفاتحة إلى الناصث تبحث عن آية تناسب أن تكون بعد هالآية لن تجد إلا إن الصفة والمرّة من شاء الله. والله لو بحثت في كتاب الله من أول إلى آخر لن تجد آية تناسب أن تكون الآن تقال إلا إن الصفة والمرّة أو من شاء الله. ومن الناس ممن سمعت يقول والله انا ادخل جو في الصبر والبلاء والعطاء من الله عز وجل ثم فجأة اقرأ ان الصفى وروح بالي لعمرة وانسى القضية ولا حسن ما انا علاقة تريد ان نتكلم عن العلاقة بينه يقول الله عز وجل ان الصفى والمروة من شعائر الله يريد ان يعيدك من اين جاء عندك الصفا والمرو من وين أتت أصلا كيف بدأت الصفا والمرو قصة بلاء وافقها صبر ورضى ثم جاءت العطائها البلاء خذه معي وارجع الآله كانت هاجر وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ثلاثة وذا نبل أنكم بشيء من الخوف كانوا في وادي بنيان خوف والجوع ونقص من الأموال ما في أموال والثمرات وهذه غير الزرع والأنفس كانوا ثلاثة ودهر إبراهيم كم بقى اثنين كل هذه المصائب اجتمعت في الصفا اجتمعت في أماكن غيرها لكن لما لبثوا قابل بالشكر ما خلد الله الذكر لكن هذه البناءات لما اجتمعت وقامت هاجر رضي الله هاجة تقول يا إبراهيم لمن تتركنا بناء شديد لمن تتركنا أحدنا يشوف وينظر لابنها الصغير رضيه يبكي ثم تقطع قلبه الصيدلية جنبه يروح يجيب حليب مع ذلك ما يتحمل ومن له ولد يعرف ماذا أقول ما يتحمل إنه يبكي ثم تتركها الآن يا إبراهيم عليك السلام لمن تتركنا لمن تتركنا ما رضيت بأن يتركهم لما قالت الله أمرك بهذا قال اللهم نعم قال الطيب ما نفعله قالت إذن فلن يضيعنا فلن يضيعنا ورجعت الأب صابر والأم صابرة ذهب إبراهيم عليه السلام والآيات كلها يقولها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أدل يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لما ذهب قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي درع عند دبيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة هدف مع البلاء وشدة البلاء يا ربي همي وهم أولادي أن يطيعوك ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم شوفوا الطلب لو أن إبراهيم عليه السلام ذهب للخبائل اللي تسكن حول مكة كلها وأقنعهم قال أعطيكم ملايين الدنيا بس أرجوكم أتوسل أن تذهبوا إلى, إلى إسماعيل وأمة تعطوهم ما بيذهبون والله ما يذهبون لكن يعلم إبراهيم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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لماذا تذكر إبراهيم عليه السلام النعم وقال الذي خلقني ثم استعان بها على الصبر أنس حبيبي الغالي وأختي الغالية ما نصبر أحيانا على ناس تلقاك أحيانا تراجع في, في معاملة تقعد ساعتين ثلاث ساعات أقول لك يا أخي المعاملة هذه لك تقول لا ليست لي لفلان لي طيب يا أخي شم جلسك ثلاث ساعات عشان قال والله يستاهم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 كتاب يصبر النبي عليه الصلاة والسلام ويصبرني وأيات أحبة الفضلاء إن كانت القضية هذه في رسول قد وعد بالجنان تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فما بي مخلوق لم يرسل بل لم يرسل إليه لم ينزل إليه كتاب بل لم يكلف بشيء طائر جاء خبر في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأسيني أو ليأسيني بخبر يقين أو ليأسيني بسلطان مبين فمكت غير بعيش فقال أحط بما لم تحطبه جاء الطير انظر لهذا الطير طير صغير لم يكلف. قال، فقال أحط بما لم تحط به وجبتكم من سبأ بنبأ يقين إني وجدتُ مرأة تملكهم. مستغرب كيف مرأة تملك رجال؟ قال وجدت مرأة تملكهم مأوتية من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وأي ووجدتها على أي حال وجدتها خل وجدتها وقومها يستدون للشمس من دون الله. وَزِيَّنَ لهم الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ فَصُدَّهُمْ عن السَّبِيلُ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ طيب أنت ما شأنك يسدون للشمس وللقمر هل أرسلك الله رسول؟ لا هل بعثك الله؟ لا أرسلك كتاب؟ لا أنزلك ملك يُحِي إليك؟ لا كلفك؟ لا إذا ما الذي حملك؟ ماذا تريد؟ قال ألا يسدوا لله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 أرجع عليه راه المواقف رأى هالمشاهد الخلاة كلها لكن لما رأى الله يعصى نسي كل شيء قال ما رأيت إلا أن الله يعصى وناس سافرت معي لأنفيكا رجع يقول لك عندهم وعندهم وعندهم وعندهم طيب دينهم هم ما له علاقة فيهم هما كل شارب بفضله هو وبقوته وبحوله تعالوا ننظر إحسان خامل هدفه يصدر ثم يقول سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين صدم يا أخي لو تقول واحد يا أخي والله أنا أبغى أن نشارك أو تجيب مثلاً أمرك في السوق الفلاني في منكرات دعونا نتعاون معكم مع مكتب لفن دعوة ولا أي مكان أن نجيب أشرطة نوزعها ولا مطويات ولا ننشر الدعوة في هالمكان وتقولها يا أخي يمكن كذابه الله ما عاد تسوي شيء صح تقول هذا زاي لكن اللي يشتغل لله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 برضي رب العالمين عشان حبتين قبح وعده بجنة لا وعده بحسنة لا بس حبتين قبح بس اللقمة اللي ملأت جوفة بكل يوم ثم يذهب كم أسلم عليه ذهب دولة سبا وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الذين كانوا يسدون للشمس ما عاد يسدون للشمس صاروا يسدون لخالق الشمس سبحانه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وصلوا لله الذي خلقه لكن للأسف أن هذه الدولة دخلت وسجدوا لله لكن الهدهد ما عنده صحيح تسجل فيها هذه الحسنات كلها أنا وأنت عندنا صحاة كم سجل فيها كم أسلم فيها الهدهد لا يستطيع أن يتكلم ولم يكلف ولم يرسل له أسفل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 بلغوا عني ولو آية إن كنت تعلمها على بصيرة على علم بلغها كيف يحفظ الله الهدهد في هذه الخضية كلها عشان واحد دافع عن الدين ولو دافعت أنا وأنت وكان أبوهما خالحا لأجل هذا هذه الآيات كلها كانت تثبت النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة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 أصبروا على الأحجار ودافعوا عن الأحجار وتحملوا يروحوا لها طارد النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول إنكاذب إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله علي من فقال الله عز وجل عنهم عشان أحجار قاموا وانطلقوا.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 لكن استنكروا على من يطيع الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إيتخذونك إلا هزوا. يتهزؤون من النبي عليه الصلاة والسلام. والواحد فينا يقول والله أخاف. ألزم يستهزؤون فيني؟ هل أنت وأنا أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. وما دام ارتضى الله عز وجل لروص ولقد قد استهزئ بأعلى طبقة في الكون. ولقد استهزئ بالروص من قبلك فليستهزؤ. ما دام أرضي الله عز وجل إن الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب فكل الذي فوق التراب تراب قال الله سبحانه وتعالى إن يستخذونك إلا هزوة هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لأجل هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان مقتنع بالدين وكثير من الناس مقتنعين بالدين لكن ما عنده الجرأة وعنده خور في نفسه وخوف لا مبرر له والله حرم من الجنة يوضع تحت قدميه جل يغلي منهما دماغه أسأل الله لي ولكم العافية من عذاب الدنيا والآخر هذا ليه يقول ولقد علمت يقول عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ليه ما تدخله؟ لولا الملامة أخاف هذون يقولون يا الله ها اتبع الدين لولا الملامة أو حذار مثبة لو جتني سمحا بذاك مبينا وما نفع من ترك الدين لأجله ما نفعوا لا قدموه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 لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا بيرضون عنك هذا الدين العصري هذا الإنسان الكويس اللي ما شاء الله عليه كذا الدين يا أخي لا تقولوا لنصلوا في جماعة لا يا أخي الدين يسر الدين يسر لكن ليس بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى فيقول الله جل في علاه وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَلَّذِي أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَبْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَتْتَخَذُوكَ خَلِيلًا أنا لم أكلف برضى الناس على رضى رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن نعرف فطاق ما كلفنا به أحبك الفضلاء انظر مذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها ولولا لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكِ أَتَّبَاتْتُ فهم النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الله لولا أن ثبتت لأني أنا وأنت لن نثبت على الدين بأنفسنا لا حولنا ولا قوة إلا بالله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 وضع في العذاب في الحياة وضع في العذاب لما مات لمحمد عليه الصلاة والسلام وحاشاه الله لو ركن إليهم شيء قليل لكن حاشاه عليه الصلاة والسلام فصار بعد النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف يحرك القرآن مشاعرك صار النبي عليه الصلاة والسلام من ذاك اليوم أكثر دعاء يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك تعالا غنض في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حين يسمع عن موسى عليه السلام موسى يواجه في القرآن مواجهات شديدة وينقذ الله سبحانه وتعالى هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قل لي كيف كان يستقبل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك القلب الطاهر هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه لما ذهب إلى فرعون والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن موسى خدمات عليه الصلاة والسلام وللنبي عليه السلام ثم لقومه لي, لي ولك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قال ربي اشرح لي صدري الآن أمر ستمر به يا محمد يا أبي وأنت أمي عليك الصلاة والسلام لكن انظر كل العتم من الرسل كانت عندهم نفس المخاوف ونفس المواجهات ونفس القضايا التي تحتاج صبر قال أرسلناه إلى فرعون الطاغية المتجبر في الأرض ومع ذلك يذهب موسى ما هو بشر قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمره قام بالهلاط الطاغية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 لكن انظر يقول الله عز وجل مذكرا موسى عليه السلام في وقتها ومذكر لي ولك وللذي عليه الصلاة والسلام قبلنا جميعا يقول الله سبحانه ولقد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى الآن أنت بقوتك تريد أن تدخل إلى فرعون وتخرج سالما قد أدخلناك وأنت ضعيفا لا تملك لنفسك حراكا ولا دفاعا ونا قد منعنا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه انظر حبيبي الغالي واسمعي أختي الغالية الكلمات اقذفيه كلمة قوية ما قلض أيه في التابوت قال اقذفيه يا ربي هذا عليه السلام رسولك أضعف وهو رضيع أن يتحمل أن يلقى بالتابوت الله يا جماعة اللي يريد أن يجرب تقدر سقط ابنك من ارتفاع متر ما هو تقذفه إسقاط فقط تتركه يسقط بهالجمجم الضعيفة الهشة تفقده باشرة لكن انظر ماذا يريد الله سبحانه أن يوصل إلينا قال الله سبحانه فيه في التابوت فيه في اليم ما فقضعيه في اليم فليلقه اليم بالساحل سبحان الله هذا إذا خذت عليه أجل لو ما خذت عليه شو سوى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 تقتل موسى من أول ما يرمى في التابوت ومع ذلك يقول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني رجع أهل أمه للآن رجع أهل أمه فرجعناك إلى أمك وفرد جناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن موسى عليه السلام فهم الآن ما دام نجاني وأنا وضيع وهو يبحث عني ليقتلني إذن الآن أنا أقوى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 من الكافرين بسم الله عليك المسلم وأنت مسلم يا فرعون لاحظ تقلب طيب وقال فرعون ضروني أقتل موسى وليد عربه ليه تقتله قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذا دشة الدنيا كلها طيب هذا دشة الدنيا كلها عشان قتل واحد أنت قتلت ملايين ما ما تقييمك لنفسك؟ قال ما أريكم إلا ما أرى ولا ولا أذيكم إلا سبيل الرشاد. ما أبغضيكم إلا كل خير. كذب الله. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يصبر لأن سيواجه بأن ساحر وأن مجنون وأن يريد أن يصفه آلهتنا ها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 بعد أن نصره الله سبحانه وتعالى عمام السحرة جلس يصف لك الله المشهد كأنك تراه وكأنك تسمع بالصوت والصورة يقول الله سبحانه وتعالى فلما ترى الجمعان شوف الناس اللي ما تصبر قال أصحاب موسى إنا لمدركون وردتنا أنس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 حينما يخذلك عدوك هذا ليس ليس بغريب لكن حينما يخذلك من معك أنه مع كلهم القلوب خرج ما فيها من قلة يقين وقلة إمام قالوا إنا لم يدركون لو جعلتنا نغسل لهم ملابسهم وثيابهم أحسن طيب كان يقتل أبناءكم ويستحي نسائكم قال كلا شوف الآية كيف يسمع النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل قال كلا إن معي ربي سيهديني. كيف يهديك وين أسلحتك وين دبباتك وين قال ما عندي أنا عندي رب العالمين سيخلصني من هذه أنا فعلت لكل فبه هذا لم أكلف به وما أبدأ أنا أتو شيء قال الله عز وجل قال كلا إن معي ربي سيهديني فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعطاك وما تفعل يا رب بعطاك في بحر حمل أطنان من البواخر والأخشابة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 جاء في مكان ضيق رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق خلق رب العالمين يكون يوم الأيام في غار قد انطوى في ذاك الغار مع صاحبه أبو بكر رضي الله عنه الصديق ومع ذلك ما زال الظن بالله لأنه كما أودى من قبله وصبر لا تحزن لا تحزن إن الله معنا كيف لا أحزنهم أن أسيوفهم مجرد وسيقطعون تقطيع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 رحمه الله يقول ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام منذ أن قدم المدينة من بر طعام بر حتى لقي ربها ما شبع من بر فأنس فقير يصلح خدوتك النبي ربط على بطنه الحجر من الجود طيب أنس ملك يصلح خدوتك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ملك أنس متزوج وحده يصلح أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوتك متزوج أربع يصلح سد قدوتك وما عليه صلواته السلام في التعامل صبر في كل المعاطف أنت قل ما شئ فقير غني جرب أن يكون بجميع الحالات الظروف الصعبة كلها مرت على النبي عليه الصلاة والسلام يفقد أقرب الناس له وهذه إشارة قوية جدا لكل من يسمعني الآن إذا ضاقت عليك وبأبعد الله سبحانه وتعالى عنك المؤمنين البشر فأعلم أنه سيتولاك إن صبرت وارتقيت لما أراد الله أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام النصر العظيم ابتلي بموت خديجة الأمام اللي كان يحسن في البيت عاد موجود. وصبر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام تصبر صبرا جميلا تخيل يدخل كان اختوا فيه فجأة في غفتها ما فيها عز. كان عمه يواسيه ثم فجأة يفد عمه شوفه الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصه ثم فجأة يطرد ويذهب لأهل الطائف ثم يرد ويرد أهل الطائف ويرجع يقول ما مر بي يوم مثل ذاك اليوم يوم أنطردني قوم يقول العاشر الله عنه فعرضت نفسي إلى بني عبد آلين بن كلال ففانم يجبني إلى ما ما ما طلب ثم رجعت مغموما على وجهي ولم أفق إلا وأنا بقرن السعال يوم ما ذهبت المساعدات البشرية وما كان له عليه الصلاة والسلام أرسل قال لم أفق إلا بسحابة وإذ بجبريل يسلم عليه ويقول هذا ملك الجبال ما عندك أحد يساعدك لك واحد أحسن من مئة ألف رجل إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين هو ما كلف في قتل الناس هو كلف بأمر أن يدعو الناس إلى دين رب العالمين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 قدوتك إذا فقدت طفل لك تذكر محمد عليه الصلاة والسلام وهو يمسك بإبراهيم وقلبه أرحم ب... بأبنه منا جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومع ذلك يمسك ابنه ثم تنزل دمعته لما تقعقع فروح إبراهيم ابن, ابن النبي عليه الصلاة والسلام فاضق روحه بين يديه والنبي عليه الصلاة والسلام الموقف ليس بسيطا وليس سهلا أحبتي تخيل لو أحد أبنائك اليوم تنسك ويدقع قلبني لك ثم تنزل دمعة فيسأل على من العون ما هذا يا رسول الله تبكي قال إنها رحمة إن العين لا تجمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإنا إليه راجعون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 ويقول الله سبحانه وتعالى إنه من يتثق ويصبر فإن الله لا يضيع أجره محسنين رفعك إلى درجة الإحسان سأختتم بموقف رأيته في المستشفى الذي أعمل فيه درس عملي للتأسي بجنة النبي عليه الصلاة والسلام رجل كان كان له طفل عندنا اسمها لما عمرها ثمان سنوات عندها عضرة القلب ضعيفة جدا اللون أزرق الله يا جماعة إني لست أبا أب لها وإذا رأيتها يتقطع قلبي أقول لو كيف أبوها يشوفها بالطريقة هذه ومعها أمة توصل والله تراها ترحمها يتقطع قلبك عيون صفر والكبد فشلت لأن القلب ضعيف الرئة محتقنة ما يخرج ما ترى إلا دم لأن القلب لا يضخ الدم اللي فيه فيبدأ الدم يتراجع للكلى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 الرئة والثاني هناك على جهاز التنفس يعطيها أنفات والرابع هناك يعطيها أدوية قابضة للشرايين ومقوية للقلب والأب والأم هناك في الخلف وراء الستار والله يا جماعة أن الأب ينظر ثم يرجع ويقول للأم يا أم لما لا تنسين والله ما نجي إش يعني بلا تنسين يا أم لما لا تنسين ما نعلم ما لا تنسين ثم يرجع وينظر لبنته ويقول الحمد لله ويرجع يقول يا أم لما لا تنسين ويرجع بالثالث والثاني يا أم لم لا تنسين ثم بعدها لما يعني انتهت واستنفذت طاقات البشر 40 دقيقة إلى 45 دقيقة قلنا القلب توقف ولم يستجيب ولم يستجيب إلا أن الله وانتهت القضية والله العظيم التفت على زوجته قال يا أم لما ناتن فيهم احمد الله عز وجل ثم خض عند السرير ساجدا لله اللهم لك الحمد رضينا عنك فرض عنا تنظر المرأة تسجد جملة اللهم إنا رضينا فرض عنا يسأله ويسأله الأخوان إيش كما قال بعسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى الدرس هذر المستشفى كله يقول إني أقولها لا تنسين ثمان سنوات وهو سبحانه يحرك قلبه ومتعنا لا تنسين هاللحظة لله عز وجل أوقف قلبها نسينه ثمان سنوات يقول لا تنسينه ثمان سنوات ليس لنا أصل حق في ثانية وحدة ولكن متعنا الله وأعطانا أياها ثمان سنوات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 الصبر أحبة الفضلاء الذي علمناه رسول الله عليه الصلاة والسلام صبر اختياري وصبر اضطراري فلنصبر الصبر الاضطراري الاختياري هو أغلى وأعظم صبر الاضطراري مرض لا بد أن تصبر أو لن يتغير شيء ما تلك أحد لن يتغير شيء لكن الصبر الذي باختيارك النبي عليه السلام كان عنده أشياء كثير أقلها أن يأمر ملك في الجبال فينهي قريش اللي عزدته وينهي آل الطائف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 هذه الوجوه اللهم لا تفرقها إلا وقد كتبتها مع سعداء الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين ووفق كل من قام على هذا اللقاء واشكر يا ربي سعيا اللهم اجمع كلمته ولأسلمون المسلمين وشعوبهم يا ربي على البر والتقوى وعلى ما تحب وترضى اللهم يا ربي ولي علينا خيارنا وكفنا شر شرارنا اللهم اصلح لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه اللهم بنواصيه من البذل والتقوى اللهم يا ربي إنا صبرنا في هذه الساعة نرجو ما عندك اللهم لا تردنا خائبي فاصلي وأسلم على اشرف من خدمه قدمه التراب ابي وامي الله فيها الفوائد والعبر وما منها الدرر مثل